Ojaggjälde lilla och han är äventyr, som har en äventyr. Ojaggjälde lilla och han är äventyr, som har en äventyr. Ojaggjälde فصلناه تفصيلاً وكل إنسان ألزناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه من شوراً قرأ كتابك قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حساب. وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَيْنِ أَلْقَاهُمَا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 وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نريد ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ مَذْمُومًا مَدْحُورًا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولائك فاولائك كان سعيهم مشكورا